وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي ما ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَٱرْجُعْهُ إِلَيَّ مرجعكم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 ربك لا يقولن إنكنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفرو الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن حمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا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 124. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 125. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَقَالَ إِنَّمَا اتخذتم من دون الله أُوْثَانَ مودة بينكم بَيْنِكُمْ فِي الحياة الدنيا ثم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 وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلون قدره من, من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لَعْتَ بَلْ بِطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَةٌ بِجِنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاطرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى الجائر العذاب ولا يأتينه بعتته وهم لا يشعرون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 124. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 125. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يرو أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون